غرّد يا شبن الإيمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد يا الإيمان غرّد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرّد يا شبن الإيمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد يا شبل الإيمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان ورد يا شبرا النيمان ترد واصدح بالقران قلت للسطر وراء السطر فالقران ربي وعمرى قلت للسطر وراء قران الغر ها ربيع على عمري شفاء الصدري فيه الرحمة والغفران ونقران شفاء الصدر فيه الرحمه والغفران غرّد يا شبل الايمان غرّد اصدع بالقران غرّد يا شبل الايمان يَدُس دَحْب الْقُرآنَ الرَّعْد يَشْمَنُ الإِيمَانَ الرَّعْدُ وَأَدَسْحُ بِالْقُرآنِ فِيهِ الْحَقُّ وَفِيهِ النُّورُ بِاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ فِيهِ الْحَقُّ وَفِيهِ النُّورُ فِيهِ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ الرَّعْدُ يَشْمَنُ الإِيمَانَ الرَّعْدُ وَأَدَسْحُ كتاب لا يمحو سرابا ابدا يا لوت كتاب ابدا لا يمحو سراب انزل ربن و هو رب تواب الرحمن انزله ربن و هو تواب الرحمن انزله ربن و رب تواب الرحمن انزله ربنا وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان في الحق وفيه النور وفيه القول والهرج فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان قرد يا شبه الإيمان قرد واصدح المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر اتل المصحف فجرًا عصرًا تعشق روحك هذا الذكر اتل فجرًا عصرًا تعشق روحك هذا الذكر تلقى الخيرات وتلقى الاجره تلقى الخيرات وتلقى الاجره تنقل خيرات تنقل اجرى وتحرر فيه الانسان تنقل تنقل اجرى وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القران غرد يا شبل الايمان غرد بالايمان غرد واصدح بالقران فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شجر الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شجر يا قارئ القران قلوبنا بالهُدى المورود يا شف الهيما شنف مسامعنا بآيات الهدا بالقرآن وافتح منافذ دربنا للمس من الإخلاص قصرا شامحا يدني إلى عينيك كل بعيد هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتليم